وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سلر وظل وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran 'urban atraban li ashhabil yamin thullatum min al awwalin wa min al akhirin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 معلوم ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فملؤن منها البذون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 أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطابا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشأوا جعل الله أُجاجهم فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشتم شجرتها أم نحن المنشئون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 إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تزيل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَمْ تُمْدِهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أغرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين